أبو جهاد ورايدنا عزّة المسلم قد ظهرنا عليدا ظلوا على غصبة تستبيح الحياة تجعان منها ما ألحوا نوحيدنا عزّة المسلم توحيدنا عزة المسلمين به قد طهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم توحيدنا عزة المسلمين به قد طهرنا فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دما